إن تَبْدُو خَيْرًا او تَخْفُوه او تَعْفُو عَنْ سُوْءٍ اِن فَاِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًا قديرا نل دینک ویسری دونو وَرُسُلِهِ کوئی نل سلو موکوی بابیو ویریدو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 اولئك سوف ناتيهم اجورهم وكان الله غفورا رحيما اولئك سوف ياتيهم اجورهم وكان الله غفورا رحيما يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البيلات فعفونا عن ذلك, فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا وَرَفَعْنَا فَوْوقَهُ مُ الطّورَ بِمثَاقِهِم وَقُلنا لَهُ مدَخُلُ الْ البابسُجدَهُ وَقُلنا لَهُ لا تَعدُ فِي السَّبتْ وَقُلنا لَهُ لا تَعدُ فيِي السَّبةِ وَأَخَذْناَا مِنهُم مثاقًا مَالو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 وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ بِرِفْعَتِهِ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا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 مین فلو مینو نو میل الله اللہ حمده اللہ اللہ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 چینا ج ہوں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 سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسیح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون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 وَأََّا الذيينَ سْتَنكَفُ وَاسْتَكبَروا فَيُعَِّبُ معذَابًا أَلِمَ وَلَا يَجِونَ لَهُم مِن دُون اللَّهِ وَلَّ وَلَا يَجدِونَ لَهُم مِن دُون اللَّهِ وَلَ وَلَا نَصيرَ اُہ الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نئی مبينا فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم فِي رَحْمَةٍ منه وفضل فسيدخلهم في رحمه منه وفضل ويهديهم اليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله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 مع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر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 یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهیمة الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم ان اللہ يحكم ما يريد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 ال اليَوْمَ أَكمَْلتُ لَكُمْ دينَِكُم وَأَتْمَمتُ عَلَيْيكُمْ نِعمَتِ وَرضيتُ لَكُم الإِسْلَامَدينَا فَمَن الضَّّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْيرَ مُتَجان فِي الِإِثْمِ فَإِن اللهَّه وَفُ الرحيِيم يَسْألونكَمَا ذاَا أُوحِلَّ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 سچ ممو صعيدا, صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم فائی منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطُ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوهُ وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ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 وأعزرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسناً لأكفرا عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات لأكفرا عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار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 وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَمِنَ الَّذِينَ قالوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ثم ينبئهم الله, ينبئهم الله بما كانوا يصنعون ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به الله الله حمید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 السلام علييك ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله